يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتها فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ما تحشرون إلى جهنم وبئس قد كان لكم آية في فئتين فئة تقاتل في فئة قاتل في سبيلهم وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يرونهم مثليهم, يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارُ زُلِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بِالْأَسْحَارِ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين موتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم رضيا بينهم ومن يكفرون آيات الله فإن الله سير الحساب فإن حجق قبل أسلم وجه إلى الله وما وقل الذين موتوا الكتاب والأمم ين أسلمتم فإن أسلموا فضاه تدوئا تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون آيات الله ويقتلون النبيين لغير حقه ويقتلون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 قل ان تخفوا ما في صدوركم او تددوه يعلمه الله ويعلمه ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تودوا ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت انرأت عموان رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ووعتها قالت رب إني ووعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيث هذه وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي غلام وقد يبلغني الكبر ومواتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال ايه كاللا تكلم الناس ثلاثه ايام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكه يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قمتي لربك واسجدي وارتعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اذ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله يبشرك بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى بن مريم وَجِيهًا في الدنيا وَالْآخِرَةِ ومن الْمُقَرَّبِينَ ويكلم الناس في المهد وَكَهْلًا ومن الصالحين قالت رَبِّ انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون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 وَمُصَدِّقًا لما بين يَدَيَّ من التوراه ولي لكم باع والذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منكم الكفر قال من انصى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فَاكْتُبْنَا مع الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مِنَ من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وسائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مبدعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم, وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الالات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممدرين فمن حاجة فيه من بعد ما ذاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ورساءنا ورساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا و ان الله, الله هو العزيز الحكيم فإن تولو فإن الله علينا بالمفسدين قل يا اهل الكتابي تعالو الى كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يدعي لنا بعون او بابا من دون الله فان تولوا فقولوا بأننا مسلمون لَا أَهْلَ لِكِتَابِهِمْ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ فَلَا تَعْقِلُونَ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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليه المؤمنين والط إذا من أهل الكتاب لو بالونك وما بالون إلا خ وما يشون يا ه الكتاب لنتكفرون بِآيَاتِ اللَّهِ الله يَا تشهدون يا أهل الكتاب لنتلبسون الحق بالباطل وتكتمون, وتكتمون الحق الحّآنت تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا, آمنوا, بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنها بوكفروا آخره لعلهم, لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هو بالله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم أو يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ما كان لبشرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس, ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ولكن كونوا, ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقربتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا اقربنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرهه الله ورجاله، بِاللَّهِ وَمَا وما عَلَيْنَا علينا وما عَلَى على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودي موسى وما أودي موسى وإسحاق والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يَبْتَغِ غير الاسلام دِينًا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا, وشهدوا ان الرسول حقه وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم من عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا مخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد امنهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم هم مغضوبون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 كل الطعام بانحلل البني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم على نفسه قبل أن تنزل التوات الفأب بالتوات فتلها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فائلاء مظالم قل صدق الله فادريء من الذي إبراهيم حليفهم وما كان من المشركين إن أول بيتٍ وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدًا للعالمين فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقام إبراهيم ومن دخله كان وَلِلَّهِ ولله على الناس الْبَيْتِ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللَّهَ الله غني عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَدْعُونَهَا عِوَجًا يَدْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا, فريقاً إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم كتلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيض وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله مريد للملل للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وكيف تنهون عن المكارم وتمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا انا وان قاتلكم يولوكم الأدب وثم لا ينصرون غيبت عليهم الذله اينما سلكوا الا احتقر من الله وحرم من الناس وباءوا بظلم من الله وغيبت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويكذبون الأم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 طب لَكُمُ لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظو عليكم وإذا خلوا عظو عليكم الأنام لمن الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا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 بلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فوهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلافٍ من الملائكة المسوِّنين وما ذعله الله إلا بُشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُبَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان ماتوا قد على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشافرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما وعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في انبياء وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيع الذين كفروا يردوكم على اعطاءكم يردوكم على اعطاءكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مما أشرفوا بالله مما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلقانا وما هو من ولقد صدقته الله وعده اذ فصلهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تُصْعِدُونَ ولا تلون على أَحَدٍ من الرسول يذرب في أخركم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزروا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.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 يخفون في أنفسهم ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِرناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم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 ولعوقتكم في سبيل الله أو موتكم لعفّرتم من الله لعفّرتم من الله ورحمة خير مما يجمعون وللموتّم أو قتلتم لولا الله يخشون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت أفضل غريب القلب لفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وجاوب في الأمر فلا عزم تتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 وما كان لنبي ان يقل ومن يغفر ليات بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم, وَمَأْوَاهُ جهنم وَبِئْسَ المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد يمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين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 والله اعلم بما يكتمون الذين قاروا لاخوانهم وبعده لو اقارونا ما قتلوا قل عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضه ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا خوف عليهم ولاهم يحزرون يستبشرون بالعهد من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذي استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم لمسسهم سوءه واتبعوا الضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه فلا تخافوه وخافون إنكم ممنين ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر إنهم ليضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذي يشترب الكفر والإيمان ليضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما ونملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ينيز الخبيث من الطيب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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أريده حقا ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله ليس بولّام للعميد الذين قالوا إن الله عهد إلينا من يرسل حتى يأتينا حتى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ ذَاكِرَهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ دَاعُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالصَّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَ فَطُورِئْنَ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوى ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم والله البس السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لقول الألباب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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على وصولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم ان لا أضيع عمل عامل منكم أن لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وبغوا في سبيله وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وما قتلوا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن السلام لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متعوذ قلي ثم مؤاهم جهنم ورسلني هاد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 وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ